أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضَلَّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القواد مرت فسلوا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى.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 أفرأيت الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعْيَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوَى يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صحف مُوسَى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 إن نشأت الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عدن الأولى وثمود، فما أبقى وقاما نوح من قبل إنهم كانواهم أظلم وأطغا.